وا ستره وعور نف وتسوق و واتجهوا انت تخشى لك زادها ومتاك ومتاك تظونها حب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يوجز قلنا احمد اليكم ان الله رسوله وجهاد في سبيليه فترقبوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين